بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين وبعد انتهينا في المجلس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وصلنا إلى تعرف الشكل إلى هو ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء مقال وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات إلى هنا وصلنا صحيح الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات طرق, طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني بانه للحرمه والباقي بأنها حجج وغير وغير ذلك مما سيأتي مع وغير ذلك مما سياتي مع ما يتعلق به بخلاف ورقه على سبيل التفصيل نحو اقيم الصلاه ولا تقربوا الزنا وصلاهه صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان والجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما وقياس البر على الارض قياس البر قياس البر على الارض امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يد بيد بيد كما رواه مسلم بمثل يد بيد كما رواه مسلم واستصح واستصحاب الطهاره لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا وكيفية الاستدلال بها أي بضرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على على المطلق وغير ذلك وكيفية الاستدلال لها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المستهد فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقر لتوقف الفقر عليه نعم, نعم. طبعا نحن معنا تعريف الصف والكلام على التعريف مر معنا التعريف وضينا معنا أصول الفقر ونتكر لان سنصنف على سبيل الجمان ان شاء الله يقول هو في تعريفه قال طرقه وكيفيه الاستدلال بناء وشرح ذلك السارح على سبيل الاختصار من الاصوليه من يعرفه بانه طرق ومنهم من يقول ادلله طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال كذا قال ومنهم من يعرفه بأنه طرق ومنهم من يعرف بأنه أدلة وقولك أدلة أولى من قولك طرق طريقة الاستدلال يعني ليست فقط هي أصول الفقر أصول الفقر أدلة أكثر من كونه طرق وأدلة أكثر من كونه طرق فهذاك نقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وذكرنا معنا الإجمالية والتي في مقابل التفصيلية واضح فهي إجمالية من جهة أنها تحتها كثير من الأدلة التفصيلية تندر تحت الأدلة الإجمالية كثير من الأدلة التفصيلية لأن الأدلة التفصيلية تدد إلى اهتبات حكم معين في مسألة معين وذكر أمثل على ذلك مطلق الأمر والنهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب قال من حيث البحث عن أولها ما هو أولها الأمر فإنه بأنه للوجود والثاني بأنه للحرمة يعني النهي هنا قال الأول عن أولها بأنه للوجود الأمر. الأمر إذا ورد الأمر فهو لماذا لأجل ماذا؟ للوجود والثاني بأنه للحرمة يعني النهل واضح والباقي أنها حجج يعني يصح الاحتجاج بها والاستدلال بها البقية اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من إجماعة القياس والاستصحاب إلى آخر وإن شاء الله هذي ياتي الكلام علينا قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيم الصلاة ولا تطلب الزنا هذا على سبيل التفصيل هي أدلة ترد لكل مسألة ولكل مسألة هناك تليل يبين حكم هذه المسألة إلى أخذ ذاك الأمثلة على ذلك طيب قال فليست من أصول الفقه يعني هذه الأدلة التفصيلية ليست من أصول الفقه ليست لأن أصول الفقه يتكلم عن ماذا الأدلة الجمالية لا يتكلم عن الأدلة التفصيلية وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا إنما تذكر الأدل التفسلي لماذا لأجل ماذا لأجل التمثيل ثم قال وكيفية الاستدلال بها كيف تستدل بهذه الأدل أنا الآن عرفت إن الأمر للوجوه وكيف استعمل هذه القاعدة كيف استعمل هذه القاعدة وأين أضعها ومن الذي يندرج تحتها من يصح أن يندرج تحتها من المسائل ومن الذي لا يصح أن يندرج تحتها من المسائل واحد يقول لك الأمر الوجوب كما يقول يستذي المثل أو ياتي بقوله سبحانه وتعالى لا تقرب الصلاة وأنتم زكارة نحن قلنا الأمر ويش دخل النهي في الأمر واضح؟ الكلام على الأمر ليس على ليس على النهي إلى لا تستعمل في المندوب او لا. ومثل هذا وهل المجر هذا كيف تستفيد من هذه القواعد والادلية قال من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظني هذه مثل هل هي الادلة ظنية او لا فيه نظر فقد تكون قطعية وقد تكون ظني ولا يطلق أن يقال هي ظني فاضح بل يقال منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني منها ما هو قطع ومنها ما هو ما هو ظني هذه طبعا كثير من المسائل تندريست تحتها إن شاء الله لكن كل واحد منها يأتي الكلام عليه هل العام يفيد القطع أو لا أو هو يفيد الظن مثل هذا إن شاء الله ثم قال وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد هم نشكلنا في تعريف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستدادة منها صحاؤا المستفيد هذا الذي يقسم المجتهد ما هي صفات المجتهد وما الذي ينبغي أن يكون عليه إلى آخر هذه الصفات المجتهد فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفق... الفقه الفقه لتوقف الفقه عليه أدلة الفقه الإجمالية واحدة كيفية الاستفادة منها اثنين حال المستخدم ثلاثة ثلاثة اشياء نعم ثم قال وأبواب وصول الفقر أقسام الكلام والأمر والنهج والعام والقاص ويذكر فيه المطلق والمقيد ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر وفيه بعض النسخ وفي بعض النسخ, وفي بعض النسخ وال... والمؤول وسيأتي والأفعال والناس هو المنسوف والإجماع والأخبار والقياس والحضر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين إلى الآن الذكر بعض أبواب أصول الفقر التي سوف تمر معنا في هذه الرسالة لا ذكر بعضها طبعا هذا الذي ذكره هو جزء ليست كل أبواب الصلفة بل هناك أمور أيضا زائدة على هذا وإن شاء الله يأتي على الكلام على كل واحد منهم إن شاء الله من بعد طيب ثم تصنف الكلام واما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحف زيد قائم او, أو اسم وفعل نحف قام زيد او فعل وحرف نحف ما قام اثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع في قام الراجع الى زيد زيد مثلا لعدم ظهوره والجمهور على عده على والجمهور على عده كلمه او اسم وحرف وذلك في النداء نحوي يا زيد وان كان المعنى ادعوه او اناد ادعو, أدعو. أدعو أو أنادي نعم الان جاء الكلام على الكلام قلنا لماذا ينقسم الكلام ت ثم ما هو الكلام في اللغه وما هو المراد بالكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فقولك اللفظ خرجت به الكتابة والإشارة وهذا كلام عند من؟ عند النحوين, عند النحوين. ودائما يعني أصول الفقر يرد فيها الكلام على بعض الأمور متعلقة باللغة ويرد فيه الكلام بعض الأمور متعلقة بمصطلح الحديث يرد فيه الكلام إلى آخر فالرجوع إلى أهل الفن أولى من الرجوع إلى الأصولين أولى من الرجوع إلى الأصولين يرجع إلى أهل الفن فهم هم أقعد بما هم يتكلمون فيه لأن هذا هو فنهم واضح؟ فإن تعالض عندك كلام أهل اللغة مع كلام الأصولين فالتقديم كلام أهل اللغة أولى من تقديم كلام الأصولين هذه فائدة عامة تعرضت عند كلام أهل الحديث وأهل الفل والمحدثين مع كلام الأصولين تقديمه كلام المحدثين أولى من تقديمه كلام لكلام الأصولين قلنا اللفظ خرج خرجت به الإشارة والكتابة المركب خرج به ما ليس بمركب معكب عن مكان كلمتين أو أكثر هذا المركب مكان كلمتين أو أكثر المفيد خرج به اللفظ المركب غير المفيد خرج به اللفظ المركب غير المفيد الذي لا يفيدك شيء كان تقول إذا قام زيدا إيش تريد إذا قام زيدا إيش اللي بعد فالمفيد هو الذي يصح الوقوف عليه ولا ينتبر السامع من مزيد فائدة واضح يصح انتقف عليه ولا ينتبر منك السامع مزيد فائدة تقول إذا قام زيد خارج من المنزل إلى آخر مثلا واضح فلابد أن يكون هنا للتمام للكلام لكي يفيد هذا الكلام معنى تقول إذا دخل محمد طيب إذا دخل محمد ما الذي يحسن قلنا اللفظ المركب المفيد بالوضع ما هو الوضع؟ الوضع العربي الوضع العربي فلابد أن يكون وضعا عربيا صحيح نعم اللغة. عند أهل اللغة يعني يكون صحيح عند أهل اللغة ما تأتي بكلام مركب ولو كان مفيد لكنه ليس وضعا عربيا وضع. لكن لا بد يكون وضع عربي كلام العرب كلام العرب خرج من كلام العرب, من كلام العرب. من كلام يخرج به ما ما كان من كلام العجم او كا ما كان يخرج به كذلك ما ما لم يكن تركيبه عربيا صحيحا طيب مثال يعني من امثل العالم قد ما تكون حاضر الله انسام لكن احيانا قد تستخدم مثلا تركب العبارات كلمه مع كلمة تقدم فيها مثلا الخبر على المبتدى في موضع لا يصح تقديم الخبر على الاسم في هذا الموضع مثال هذا ليس وضع عربي مثل هذا واضح؟ فيكون وضع عربي صحيح واضح طيس شخ اللحن يدخل فيه إذا لحن في اللحن اللحن هو على الصدر قصدت اللحن في التحريف الكلمه لفظ الكلمه فقد يكون اللحن في اللفظ قد يكون اللحن في اللحن في, في الاعراب واضح فلو مثلا يبدل لك ازاي مثلا راء وهذا تحريف ان اولى يقال به تحريف كل لحن الذي يرابه في الإعراب يبدل لك الضمة كسرة والكسرة فتحة وهكذا خير هنا ذكر أقسام الكلام من جهة التركيب من جهة التركيب والكلام ينقسم إلى أمر ونحن نحن قم ولا تقعد وخبره نحن قرأت الآن قرأت من تقسام الكلام هذا هو سنع طيب ذكر أقل يتركب منهم كلام وذكر أربعة ذكر اسمان هذا هو أول. الثاني اسم وفعل والثالث فعل وحرف والرابع اسم وحرف هذه أربعة أشياء لكن الصحيح أن الكلام أقل ما يتألف منه أو ما يتركب منه إما إسمان أو اسم وفعل هذا أقل ما يتركب منه الكلام إما إسمان أو اسم وفعل والكلام الذكره المصنف لا يرتضيه أهل, أهل اللغة لا يرتضيه أهل اللغة فالإما المعدر يقال, يقال أقل ما يتركب من الكلام اسمان أو اسم وفعل هذا أقل ما يتركب من الكلام يعني حرف فعل غير غير لا لا تمكن. لا, لا يأتي الإسمان قال زيد قاعم زيد اسرس وقائل اسرس قال زيد, زيد قاعم طيب قال أو اسم وفعل نحو قام زيد قام فعل وزيد اسرس ثم قال أو فعل وحرف, أو فعل وحرف نحو ما قام ما, ما قام هكذا ذكرت لكنت لو انا هنا الى هذه الكلمه ما, هذه ما قام هي تفيد, تفيد لكن في شيء دقيق وهو الضمير المستتر ما قام هو او ما قام زيد اذا اردت ان اختصر ففيه شيء مستثر ظمير مستثر هذا الضمير مستثر هو في محل الأسئل واضح؟ وفي محل الأسئل فكأنك تقول قام زيدل أو ما قام زيدل ليست مركبة من ما قام فقط فعل وحفظ بل هناك شيء آخر إضافي لكنه مستثر الضمير هذا الضمير المستثر ما قام هو ما خدتم الضمير مستثر؟ ها؟ نحكي هذه الدراسه طيب واضح فهنا ضمير مستتر تقديره هو ما قام هو فيه ضمير مستتر فاذا الكلام ان يقول ان تكبر من فعل وحرف من فعل وحرف هذا لا يستقيم لان هنا لا, لا بد من ضمير ضمير مستتر اذا جاء بفعل وحرف واضحا طيب. ذلك يقول هنا الشارع أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قامة الراجع إلى زيت مثلا لعدم ظهوره فهذا الضمير لأنه غير, غير ظاهر فلم يعدد فقال ما قام لكن صحيح اعتداد هذا الضمير المستتر فسير كأن الجملة كاملة ما قام, ما قام هو ما قام هو أو ما قام زيدا هذه كاملة واضح في الجملة كاملة هكذا هي. أما قولك فقط ما قام فقط ما قام لو كانت بدون الضمير المستطر ولا يؤدد فيه ما أفادت هذه الكلمة. هذه الجملة بعد طيب إن شاء الله طيب عندنا الضمائر اما ان تكون ظاهر واما تكون مستتر الظاهر ما معناه هي التي تظهر في, الـ في, الـ في خلال الكلام في الجمله تظهر تراها مكتوبه امامك ترى أو, او تقدرها انت تقدير اذا سمعت الكلام تقول ما قام ايش مقامه من هو الذي لم يقم لا بده في ذهنك ان في شخص الذي ما قام واضح بهذا الشخص الذي لم يقم مقدر في ذهنك انت هو مقدر في ذهنك ولان نحاول نبسط العباره حتى واضح تقول ما قام ايش ما قام لو الان رجل يقول لك دخل ايش تفهم دخل, دخل. دخل. لو قلت دخل هو وأشار لك إلى شخص أو دخل هذا تفهمنا في شخص هو الداخل وفي شخص هو المقصود المعنى واضح فلابد من إما أن يكون الضمير ظاهر أو يكون مستطر أو أن يعبر عنه الإسم تقول ما قام زيد تصرف بالفعل تقول ما قام زيده فسطحت به واضح أو تبدل دار في وامير فتقول ما قام هو واضح فمتع بنزيز الحمد لله هذا طبع من اختصار وامير المستطر يكون في مقام بس نعم بحسب موضعه بحسب موضعه من العراق هنا الان ما قام هو هذا الان في مقام ساعد لأن الفعل يحتاج إلى فاعل يابد في, في محل فاعل طيب قال والجمهور على عده كلمة الجمهور على عده كلمة وهذا هو الراجع لأنه معدود ضمن العبار هذا الضمير المستقر معدود واضح ثم قال القسم الرابع أو اسم محر وذلك في, في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو نادي زيد الآن يقول اسم وحرف يا زيد يقول يا, يا زيد هنا حرف يا هذا حرف نداء هذا حرف نداء لكن هذا الحرف هو نائب مناب جملة كانه قام مقام جمله فكانك تقول أنا, انا أنا انا انادي او انا ادعو زيدا انا ادعو زيدا في العذاره بدون الضمير تقول ادعو زيدا ادعو زيدا هذا المعنى فقولك يا زيد هذا ناقص الكلام انت تفهم ان هذا اسم إن هذا فعل أو المعدر أن هذا اسم او حرف هذا اسم وحرف فأ... آ... النداء يا هذا حرف يا زيد أو يا الله, الله. لفظ جلال الله هذا منادأ ويا ما هو معناها ما هو معناها معناها أدعو أو أناد معناها أدعو أو أناد في, في الحقيقة صارت ماذا فعلا فكأنك صار أيش صار عندك فعل وصف فعل واسم واضح وايضا هي ياء فيها ايضا فيها اضافه أمر آخر وهو الضمير تقول انا انادي زيدا انا ادعو زيدا انا ادعو, زيدا. أنا أدعو الله واضح هذا المره نحاول ان شاء الله يعني وصف العباره بقدر ما استطاع هذا الكلام يا ترجيح ان انقسم لابد من ان ينقسم الى قسمين ليس قسم الرابع انما قسم بس ما باسمان اسمان اسم اسم اسم واضح فرجع الى كونها اسم وفعل واضح وال كلام ينقسم الى امر ونهي نهى وام ولا تبعد وخبرين نحب جاء زيت واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيت فيقال نعم أو لا وينقسم أيضا إلى تمن نحو ألا ليت الشباب يعود يوما وعرض نحو وعرض نحو ألا تنزل عندنا وقسم نحو والله لأفعلن كذا طيب الآن هذا تقسيم آخر هذا تقسيم آخر. من أول ذكرنا إلى إذا قلت الكلام من حيثه هو من جهة التركيب أو ان شئت قلت من جهة أقل ما يتركب منه أو أقل ما يتألف منه من جهة التركيب هو أكثر بعض ما جعله ستة أكثر لكن من حيثه هو التركيب أقل ما يتركب منه اسمان, اسمان أو اسم المفعل ثم جاء عندك الآخر قال ينقسم إلى أمر المناهي هنا تقول هذا الكلام ينقسم من حيث التصديق والتكثير هو أولى من ما ذكره من المصنف من جهة التصديق والتكثير وانفهمت هذا إن شاء الله تسهل عليه في عزاة الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاف إلى خبر وإنشاف الخبر هو ما يمكن أن يوصف بالكذب والصدق الخضاء هو ما يمكن أن يوصف الكذب والصدق لذلك يقول لك مثلا جاء زيد جاء زيد هل ممكن واحد يقول صدق ممكن كيف لا جاء عبد الرحمن فلو واحد قال صدق يصح يصح هو احد قال كذب يصح يصح واضح فالخطب هو ما يصح ان يطلق عليه الكذب او الصدق قلنا لذاك. قلنا لذاك وقلنا لذاك لاجل ان نخرج شيئين اجلنا نخرج نخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق نخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق مثل الشيء المستحيل الشيء المستحيل طارفنا اللي إذا كان بالجلد طارفنا الشيء المستحيل فذا أخرجنا ليس هذا المرأة وأيضا الذي لا يمكن أن نطلق عليه الكذب لا يمكن أن نطلق عليه الكذب لأجل صدقي المحبط وهذا يكون في حق من؟ حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقر. حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ ممكن, ممكن. نتكلم عن الذي لا يمكن أبدا أن يطلق عليه كذب كخبر الله ورسوله واضح؟ هناك واحد يقول الله سبحانه وتعالى وإنه إذا جاء نصر الله وفاتك ورأيك الناس يدخلون في دين الله يفاجه في إعلام لفاتة رسول الله سلام من دي واحد يقول لا كذب العياد لله واضح. فخبر الله سبحانه وتعالى حق لا يمكن, يتخلف يمكن أن يتخلف يوصف بالكذب وإنما يوصف فقط بالصد واضح طيب هذا الخبر الإنشاء ما لا يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب فالإنشاء ما لا يمكن وصفه بالصدق ولا ولا بالكذب مثاله الأمر النهي تقول مثلا لك قم يقول لك يقول لك كذب هذا ما, ما يسمحني يقولك يسمح. تقول له قم <تصفيق> يقول لك صدق <تصفيق> تقول له كل <تصفيق> يقولك أنت صاد كاذب مش دخل هذا في هذا واضح فلا يمكن أن ينطلق هذا على هذا وكذلك الاستخدار أو الاستفهام تقول هل قام زيد يقول لك صدق ما يسمح هذا, هذا. واضح ماذا ولا لا في شيء قال عرض هذا كله يدخل تحت الانشافة هذا كله يدخل تحت الانشافة عرض العرض والفرق بينه وبين التحضير العرض يكون فيه لين ورفق يكون فيه لين ورفق التحضير يكون فيه إزعاد وفيه شجن والتحضير التحضير المبادر مكرر حس بشيء واذات فالاول تقول اللي طبعا الاول العرق اللي برقولي تقول مثلا الا اكلتم كما قال ابراهيم عليه السلام للملائكه الا تاكلوا هذا عرق لكن التحضير يقول هل تاكلون هذا فيه شدة ويزعاج فيه واضح فأما العرض فيه لين هل لا تأكلون هذا في التهضير ألا تأكلون هذا في العرض واضح قال وقسر والله لا فعلن والله القسر لا فعلن كذا هذه جملة خبرية جملة خبرية على كل حال عندنا الأمثلة التي ذكرها المصنف هي كل أمثلة داخل تحت أيش الإنشاء واضح؟ داخلها تحت الإنشاء فالكلام عندنا خضاء وإنشاء الخضاء هو الذي يمكن وصفه بالصدق والكذب والإنشاء الذي لا يمكن وصفه بالصدق ولا, ولا بالكذب واضح؟ فضل الشيخ الشيخ بس سميحهم إنشاء؟ لذكرهم مصنفنا بس في لا المعذره قالوا خبر معذره ف الخطا ما الخبر هي تخرج في مقابل البقيه واضح نقال وخبر خبر خبر هذه مثال الخبر قولوا خبر قولة وخبر هذه نخرجها هذا قسم والبقيه كلها تندرج تحت قسم ان واضح طبعا هي اكثر من هذا ليس فقط هذه هي من منهم منهم من يصل الى ب 20 يتدخل تحت الإنشاء التحضير ضاد ثم ضاد تحضير معناه تحضير. الطلب, الطلب أو الحذف مع إزعاج الشجا هل لا أكلت؟ هل لا شرقت وانت يعني تزعج تطلب منه بزاد وتحده بزاد لأن جلنا إلى المجازة. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجازة هذا قسم ثاني فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما في مصطورها عليه من المخاطرة وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو, ك... وهو كل ما يدب على الأرض وهو كل ما يدب على الأرض والمجاز ما تجوز أي تعذي به عن موضوعه وهذا على المعنى الأول للحقيقة وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما استرح عليه من المخاطبة سيستركيز إن شاء الله نقتصر بالكلام بقدر ما استطاع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الأشياء والذي جرى عليه استعمال العرب الذي جرى عليه استعمال العرب للغة أنهم ما كان يفرقون بين كلاما وكلاما يقال هذا حقيقة وهذا, وهذا مجاز الذي جرى عليه استعمال العرب وطريقة العرب وإنما ظهر هذا في المئة الثالثة أو الرابعة المئة الثالثة أو الرابعة وقيل أول من قال به هو معمر بن المثنن فيما أدفل. روضار متأخر هذا التقسير إلى حقيقة ومجال وأما قبل هذا فلم يكن هناك شيء من هذا التقسير لم يكن هناك شيء من هذا التقسير لا, لا يقال أصول ولا يقال لغة ولا أن ما كان فيه هذا التقسير لكن الذي تكلم فيهم هم أهل اللغة عموما هم أهل اللغة واشتهر هذا الكلام عن أهل اللغة كمعمر وغير هذا من لكن هو على هذا التصور الآن الذي يذكر نشرح التعريف ونذكر التصور الذي يذكر الآن حتى نرجع إلى تصوير المسألة شو تصوير شو تصوير شو هذا المجهة نسيت نشرح التعريف شو التعريف تعرف شو خير. خير. هو يقول الآن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه فعندنا الآن عندنا, الآن عندنا, واضح, عندنا واضح وعندنا موضوع وعندنا وضع ثلاثة شيئا عندنا واضح وعندنا موضوع وعندنا وضع وإن شيء تقلت موضوع له فعندنا الواضع كما يقول هو هنا ما عليه من المخاطبة يعني الناس اصطلحوا على الفاظ الناس اصطلحوا على الفاظ هكذا الآن تتصور فاصطلحوا على أن الأسد يطلق على الحيوان المفتس اصطلحوا على أن الحس... الأسد يطلق على الحيوان المفتس هكذا وهذا يقتضي أن جماعة من الناس اجتمعوا وتواضعوا واصطلحوا فيما بينهم على تسمية هذا الأسد هذا الحيوان المفترس لما رأوه سموه بماذا لأنه أسد هذا هو المختبط أن يكون هناك الناس اجتمعوا وإلا قبل اجتماعهم لم يكن هناك لم يكون هناك التسمية لهذا الحيوان المفترس فإنه اجتمعوا واصطلحوا على هذا أو أن يكون هناك واضع ونشاط هذا الوضع والموضوع هو هذا الاسم اسم الاسس وضع لهذا الحيوان المفترس وهذا يقتضي أن يكون هناك وضعان وضع اول ووضع ثاني وضع اول ووضع ووضع ثاني الوضع الاول ولما وضعه على الحيوان المفترس الوضع الثاني ما هو لما راوا الرجل الشجاع قالوا هذا قالوا هذا أسد قالوا هذا أسد هذا وضع ثاني لانه متأخر الوضع الأول الوضع على الحيوان المفترس الوضع الثاني على الرجل الشجاع ها شجاع هو هذا اللي قاعد احنا نتكلم عن هذا ونبين الله حتى تتبع لك التعريف وأين الحق في هذا عند من يقسم إلى حقيقة ومجاز يقول الوضع الأول هو حقيقة الوضع الثاني هو مجاز هنا الآلة واضح؟ تصورها الوضع الأول هو حقيقة والوضع الثاني هو ان اصل المقتبس ماذا؟ مجلس. مجلس. مجلس. الرجل مجلس. الشجاع مجاز صار مجاز هذا علم ينقسم الى حقيقه ومجاز وهذا مجلس. يحتاج مجلس. الى اثبات امر ومجلس. اخر ايضا الى انهم اجتمعوا مره اخرى مجلس. واصطلحوا مجلس. على تسميه الرجل الشجاع انهم انه اسد فهل يمكن يثبت هذا؟ مجلس. ها؟ إن هلالك جماعة اجتمعوا وصلحوا على تسمية كذا وكذا هل لي أحد هذا لا يمكن لأحد يثبت هذا أبدا لا يمكن لأحد أن, لا أن يثبت هذا أبدا نأتي إلى التعريف حتى نتصور الكلام ثم نرجع إن شاء الله إلى البيان والتعريف يقول فالحقيقة ما دقي في الاستعمال على موضوعه إيش الوضع اللي يوضع فيه قبل الأسد وضع للحيواء المستدرس فالذي بقي على ذاك الموضوع صار إيش حقيقة طيب والمجاز قال ما تجوز أي تعدي به, تعدي به عن موضوعه تعدي عنه إلى الرجل الشجاع في الأسد واضح إلى الأسد رأيت أسدا يختب على المنور رأيت أسدا شاهرا سيفا في الأسد السيف؟ لا يمكن أسد الحوال المفترس يحمل شيء لا يمكن رأيت أسدا ساهرا صوت طيب فالثانية هي المجاز والأولى هي حقيقة طيب الآن هناك كلمات هناك كلمات في بلد تختلف عن بلد آخر وهي نفس الكلمة وهي نفس الكلمة. فما يطلق عند قوم قد لا يطلق عند غيره وما يطلق في بلد قد لا يطلق في بلد أخرى وما يطلق في زمان قد لا يطلق في زمان آخر هذه أمور مهمة أيضا فعلى أي وضع من هذه الأوضاع هي الحقيقة أو هي الحقيقة وعلى أي وضع يكون المتاجة هل يمكن لأحد أن يثبت الآن أن هذا هو الحقيقة وهذا هو المجاز؟ لا يمكن هذا أيضا يترتب عليهم وييترتب هم مطالبون أول أولا بإثبات طبعا وأنا أقول الكلام هذا يعني يفهم من كلامي أنني أقول أن هذا التقسيم خطأ فالذي يقول بأن في الكلام مجاز يطالب أولا بأن هناك وضع أول يثبت حصول هذا الوضع ويثبت أن هناك أيضا وضع آخر وضع بعد الوضع الأول وأن الوضع الثاني متأخر على الوضع الأول يجب أن يثبت هذا وإلا ممكن أن آتي وأقول لا أنا لا أوافقة على هذا بل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع قبل إطلاقه على الحيوان المختلفة ايش يقول هذا تقول هذا تقول لاثبت هذا يقول لك اثبت المساله صارت مساله مساله عقليه ليست مساله صحيحه يعني موضوعيه اطرحها بناء على دليل فلا يقال هذا ولا يقال ولا يقال وايضا كما ذكرنا اثبات أن الذي اطلق في البلد الفلاني قبل الذي يطلق في البلد الاخر الفلاني أشعر الله نخسر أولا نفهم من الحقيقة الحقيقة إما تكون إفرادية وإما تكون تركيبية إما تكون إفرادية وإما تكون تركيبية الإفرادية الكلمة المفردة التي لم تركبها مع غيرها ليس معها كلمة أخرى أسد أسد هذه حقيقة إفرادية تقول أسد يمتطي فرسا هذه تركيبية هذه الآن صارت تركيبية لأنها كلمة مع كلمة أخرى أو أسد يأكل يأكل مثلا أرنر هذه مركبة العمل لما ركبت ماذا أفاد أفادت, أفادت معنى آخر فكل تركيب يفيدك أمر ويفيدك شيء فالحق أن يقال فالحق أن يقال إن هذه الكلمة فيما ركبت فيه فهي حقيقة هي حقيقة فيما ركبت هي حقيقة فيما ركبت فيما ركبت theory of Israel are the mirror from the royalastus from the royalastus from the royalastus from من royalastus virgin from the royalastus come to a second from the royalastus from the royalastus from the royalastus from الذي ينبع من الأرض from the royalastus not 2 that means this seems to say this is what would say not when it is concdocked but when it is when a تعرف من المرادية هذه او هذا على حسب السيارة فلما تركب في جملة تعرف من الذي يرادية هذا المعنى المراد أو هذا المعنى المراد وهذا تقول لنبعت العين فليس فطعا ليس هو المراد العين الجاري واحد يقول لك أفسرت بعيني ليس هو العين التي تنبع من الأرض ليس هذا المراد صحيح؟ هذا السياق يبين لك أي حقيقة هي حقيقة المراد وضحت هذه لنا طيب. إذا نقود من نظر إلى الحقيقة الإفرادية ولم ينظر إلى الحقيقة التركيبية فهو نظر في نظر من قصور لا شاء في نظر من قصور ما سكن في نظره قصور طيب آه. ايضا هنا مسألة ستأتي ضمن كلام المصنف ان شاء الله نجمل الكلام حتى ان شاء الله تتضح الصورة كاملة الحقائق عندنا ثلاث حقائق الحقائق ثلاث حقائق حقيقة نغوية الأولى حقيقة نغوية والثانية حقيقة شرعية والثالثة حقيقة عرفية وإن بهذا إن شيء سردت بهذا فقل ثم حقيقة عرفية ثم حقيقة لغوية شرعية عرفية لغوية ثلاثة قرار الشرعية من أين تستفاد من الشرع العرفية من أين تستفاد للعرف ما تعارف عليه الناس واللغوية من أين تستفاد من أهل اللغة أو من اللغة العربية العمومة. فهذه الثلاث إذا فهمتها فهما جيدا ووضحت عندك تنتهي عندك هذه الاشكالات كلها. أنت لما تقول رأيت أسدا شاهرا سيفه هل ترجع إلى أي حقيقة من هذه الحقيقة الثلاثة عرفية عرفية العفية فتعارف الناس ان هذا الودن في ده فهي افادت كان هذه حقيقه هي ليس بل هي حقيقه تقول الثلاثان ثلاث قام يصلي صلاه الظهر الصلاه في اللغه تطلق على, على الدعاء وفي الشرع على ماذا تطلق على هذه الحركات المخصوصة التي تفتتح بالتسليم وتفتتح بالتكلير وتفتتح بالتسليم والتسليم. واضح قاموا يصلي هنا اي حقيقة هذه شرعية واضح وفلان تقول فلان جلس الليل وافع يده ويصليه تفهم أنه يغافع يده يدعو هذه حقيقة لغوية فافهم هذه الحقيقة الثلاثة تنتيج الإشكالات كلها فرجع أي أو شيء من المجازات التي تذكر رجعها إلى الحقيقة إلى أحدى هذه الحقيقة الثلاثة فهي حقيقة هي حقيقة طيب رتبنا نحن قلنا هناك ثلاثين حقيقة شرعية. هذا الآن من أي ترتيب الآن على ماذا؟ على الاستدلال بها في الشرع كيف تستدل بها في الشرع أولا تبدأ بالحقيقة الشرعية فإن لم توجد فتنتقل إلى الحقيقة العرفية فإن لم توجد فتنتقل إلى الحقيقة اللغة شك الترتيب بالنسبة لهم سيئة مشاهدة اولا الشرع لا شك مقدم لان كلام الله وكلام الرسول ثم الله عليه وسلم سمعتي عندك العرف واللغه طبعا تقديم هذا بالاجماع لا بين اهل الإجمع. لكن الخلاف حصل أي في ايهما يقدم الحقيقه اللغويه او الحقيقه العرفيه فالجمهور على تقديم الحقيقه العرفيه على الحقيقه اللغويه وخالف الاحناف فقدموا الحقيقة اللغوية على العرفيه في الآيات أو في الأحاديث أو حتى في مثلا يأتيك رجل يقول, يقول لزوجتي رجل يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أبي هل هو كما يقول لها أنت عليك ظهر أمي هذه مثلا رجل مثلا يقول لا أكل نحن ثم أكل سنة في العرف اللحم المراد به نقول لحم لا لحم لا لحم لا لا واضح والطيور المباهر هذا لحم فأيهما لو قدمت اللغة أعتقال والله لا أفل لحمه لو قدمت اللغة إيش يحصل لو أكل سماء يسير كل لحمه لو قدمت العرف تفهم اللحم الذي أراده وهو أو الذي تعرف عليه والسبب في تقديم العرف على اللغة نحن لسنا متعبدون بألفاظ جاملة لسنا متعبدون بألفاظ جاملة وكما يقال الألفاظ قوالب المعاني أنت إذا أردت شيء وعنيت شيء وقصدت شيء فتعامل بمقصودك ومرادك تقديم العرف اولى تقديم على على هذا هو الصحيح وهذا هو مذهب الجمهور في خلاف واضح الاهناف طيب الان نكمل تنخت شاء الله نوقف من ده ونوقف هنا والمدرس القادم حتى يرتبط كلامنا ان شاء الله سلمنا سلم الله حمدت سبح لا نستفرط القبول ماشي هنا عن هذا تفضل تفضل تفضل الافراديه عنها قبل تذكر شايف نفس السؤال تذكر التركيبيه في يوم الافراديه عكس التركيبيه الضوابط <تدا> التركيبيه او التفرع الافراديه التركيبيه مركبة مع كلمه اخرى الافراديه كلمه لوحدها لدينا كلمه ما بيعني تحمل على الاطلاق الثلاثه هي ممكن تحمل ما معنى الاسد الحيوان المفترس ما معنى الاسد الرجل الشجاع ما معنى العين يجري من على العين التي تنبع من الارض ما يتضح <تكلم> لي ما يتضح ما يتضح الاقراض ما يتضح تبين لك ما هو المراد هذا اخرها ولكن هذه قرينه لا هل صحيح ان يتزوج في التعليق انا اقصد لا لا لماذا طبعا هي في مسألة مهمة لما ذكرناها هي مهمة جديدة لأن المسألة لست وقفة هنا فقط تتعدى إلى أمور عقدين فإذا كانت باطلة أصلا من جهة اللغة فتركها هو الذي يتعلم لكن إذا رجعت أن طبعا الذي أن ذكرته عن كلام مختصر فأيتم القيم يسمي المجاز طاغوت كما في صواعد المرسلة فأيتم ترى الطواقية الثلاثة طاغوت الثالث والمجاز وتكلم فيه كلام طويل يعني فيه طبعا التي عندي في مختصر الصواعد ما يقارب مجلد ونصف يتكلم عن مجاز أو قرابة المجلدين تقريبا يتكلم فقط عن المجاز وإبطال المجاز فالكلام فيه طويل إن هي مقدمة إن شاء الله توضح المراد المقصود ولكن لو رجعت أنا ذكرت لكم مسألة هنا إما قضية أن قوم اصطلحوا وتواضعوا على تسمية كذا بكذا هنا في مساء تندر تحت هذه المسألة وأنا قصدا ما ذكرتها ما يتعلق لمبدأ اللغات هل هي توقيفية أو هي استلاحية ومثل بالسنة أنها توقيفية وأيضا هو الذي مشى عليه جمهور الأشاعر إنها في من الله سبحانه وتعالى ليست كل الكلمات فهناك الكلمات قد يتوابع عليها قوم يصطنقون عليها هذا ما فيه يشكل وهناك الكلمات نبدأها من الله سبحانه وتعالى ومن أهل العلم اللي يجعلها من الكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى لآده عليه الصلاة والسلام ترجع إلى تفسير السلفي قولي سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ولا علمه كذا وكذا وكذا الطير وعلمه إلى آخر واضح لكن هي, هي في الأصل توقفية من الله سبحانه وتعالى واضح الله سبحانه وتعالى خاطب الملائكة قبل وجود آدم أو لا خاطب الملائكة ونحن نذهب أهل السنة أن خاطبهم بكلام بصوت وبحر ويفهمون إذا خاطبهم بكلام هل هو الكلام العربي أو غيره الله أعلم لا ندل ما ندل بأنه كلام من الكلام أنه عربي أو غيره وعلا. لكن خاطبهم سبحانه وتعالى بكلام قبل وجود آدم عليه الصلاة والسلام كذا قلت في السلاحية واجتماع قوم مصطلح وعلى كذا وكذا إذن تتركب عليها مسألة خطيرة أو لا؟ ها؟ واضحة؟ أو فيها إشكال؟ تدني عليها مسألة خطيرة أيها شاهدت فالله سبحانه وتعالى خاطب الملائف إذن الله تكلم سبحانه وتعالى فعرف أن هذه المسألة خطيرة ولو أمعنت النظر فيها تأجد أنها ترجع إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى في صفح الله سبحانه <تصفيق> وتعالى هذا الان على اختصار سريع تراجع إن شاء الله في كلام من القيم علي الله تعالى ذكرت من القيم ابن تيمية رحمة الله تعالى في عدة رسالة في عدة مواضح, مواضح. كالرسالة المدنية وأظن التسعينية فيما أذكر أيضا ذكر هذا المساعد واضح كلام طبيعي